هل هذا إلا بشر مثلهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاد أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلتناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جتدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وقالت لهم انهم يحبون المسلمين ويحبونهم انهم يحبونهم انهم يحبونهم انهم يحبونهم انهم يحبونهم انهم يحبونهم انهم يحبونهم انهم يحبونهم انهم يحبونهم انهم فلما أحسوا بأسنا إِذَا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إِلَى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا كُنَّا كنا ظالمين فما زالت تلك بعواهم حتى جعلناهم حصيدا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه ملاذنا إن كنا فاعلين، بل نقض بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو ذاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون يسبرون الليل والنار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل لا يعلمون بل لا يعلمون الحق بهم معرضون وما اردنا من قبلك من رسول الله واليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتبد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يكفرونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين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 كل نفس بائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هدوا هذا الذي يذكو آلهتكم وهم بلفر الرحمن هم كافرون قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين تقروا منهم ما كانوا به يستهدئون قل من يكلبكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معذرون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباؤهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا ناتي الارض ننقضها من اطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعوا الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن متتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموادين القصة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مطال حبة من خبر أتينا بها وتفى بنا حافبين ولقد آتينا موسى وَضِيَاءً وَذِكْرًا رضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منفرون ولقد آتينا إبراهيم رسده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاففون قالوا وددنا أباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على باركم من الشاهدين فتالله لا كيدن بعد ان تغلوا مدبرين